لا ودرنا رأس بالإجراء الأمين يومي أحد القادم أحد التنصير من نصر فيه أو أكاد السليسة إن هي من نصر فيه أكبر عدد من المؤمنين وذي ما تمعنا بكلها التنصير أصلا كان مصدد بعيد اليوم لأن فالذي يتعمل في الدفن في النعم دي عديقهم وكان في النواظين اللي بكرين اليمان يحضرهم كل الصوم الكبير يتعلمهم ويسهمهم حقائة اليمان وفعيد القيامة تعايد الكنيسة بإلانات بتحكم بطمسات وبعدين لما تتر عدد الناس اللي كان تتنصر في العيد تلولة عيد الغيانة لا للتنصير بالحج اللي يبدو الحج الزعف أو أحد ثاني فالهربة إذا كنا نسمع عن العناد وعننا في دموت لأن هذا ترسيل السنيكة يوم الحج سيكون أحد التنصير ويوم يوم الحج بنقرأ الإنجيل بتاع المولود أعمى لأننا بنعتبر أن الشق فاللي عرف المسيح إنسان كماما الشخ قال كان عينين مغمضة ما شفت حاجة وفتحت عينيه شخصي طبعا احنا نقدر ندرك هذا الإدراس لأن مثل الناس عميان يفتحه لكن لو واحد أعمل شعر لأن يفتح هتجد حواسك تغير سهيل كل مش تحللت عيام العمل اللي كان نوجود فيها ولا حللت أبداً اللحظة مفتحة في العنين ولا حللت البركات اللي هو عايش فيها الآن لأن ليها عنين مفتح مش ممكن أبداً نحس بهذا الأحساس إلا إذا مرت نفعه مش لازم العمل يكون عمل العنين لكن ممكن الإنسان في حياته يكون في عمل تبعديني فتح على نور المسيح بتسرق فيه نعمته وتغير حياته وصدقني نفوس كتيرة في الخليفة كما نفسهم ما اللي حصل لهم لكن بيعرفوا حاجة راحة أنه هو البهم الستح فجأة لمحبة المسيح لمحبة الصلاة لمحبة العباد وفي تغيير كامل لمحبة وهي قوة تبقىهم بسعى كده لمحبة ربانا فالموليد أعمى تعبير حبيبي لصيف عن الشخ اللي خطها تأمين وزا جاء المساد واحدة مرة مسادتنا سخير في, في الخارج إيشانا يعني وكانت ملكة ملكة مرة ملكة أم ملك أم ملكة ثانية لما دائت خلوة المسيح والعسرة الجميلة معا كان تقول كده أنا مش أدر أتصور هل ممكن الإنسان في الحياة دي يعيش من غير يسوع مش أدر أتصورها دي ازاي ممكن إنسان يكون مجيس يسوع هو يتنسع في جيس وفي ترحام دي وضغط جانة ازاي في الإنسان مشاكل حدث بحوالي انا عاوض احط نقفتين صغيرين صغيرين طبعا نقفتين وقل لنا لو دي جزاع ان احنا نتكلم عن موضوع احنا عايشينه فعلا لكن احنا عاوض اخسرد ونقفتين نقفتين نقفت الأولانية وان نعمة في العناد فالدناء في ما تنساهد احنا كده الشميثة والققص الصحة وزي انه معمولك تنساهدنا هنا والمعمو جي عند الباب برا وندخل الكنيسه عشان المؤمنين كل ما يخصهم يستقروا انهم ادرسوا ان هنا ولا كانوا بيدرسوا في المعموديه دي من حق الصنوص يوعظهم فلا ده اللي احنا قاعدينها النهارده في الكنيسه دي متطلب ان احنا مرينا على المعموديه ومن غير المرور على المعموديه ما تنسى حد مننا له الحق ان يغرس في الكنيسه ولا يدخل ولا يتنول ولا يأكل من جسد الرب ودمه من المكان اللي كان يبقى, يبقى بره جاء فجل وفتكر دلوقتي لو أنا جيس شده يعني تصرف واحد وأولت واحد رجل محترم من اللي أعزين خصك نيسا أو ست محترم من اللي أعزين خصك ويقول له أنت أسمع بره ما لا جاء يبقى حدث له الدني زي ده لأي حق لأي حق لماذا تليسة بتاعتك بأي حقش تسمع هذا دائما معايا تصريح رسمي من المسيح شخصيا وأنا لابس المسيح ويقولك رسولون سلحانكم الذين عثماتكم قد لابسكم المسيح أنا لابس المسيح انت تعرف انت عملت اي لان ما تربيه انت تربي المسيح فخصيا وهذا عمل كبير خاص بقى من وضعه غريب جدا مستحق تخصي من المسدد الشريك ولا عدت بوضعه لوضعه النهاردة فقل لي اذا انا لديك المسيح ومن حق يخصي من حق يأكل جديده عمره غريب جدا كانت غريبة كبير وعظيم ادي المركز اللي اتنا فيه النهاردة أنتم الذين خدعتمكم اعتمثل قد يرسل المسيح فلعودنا الوقت يا لو استلمنا على البركة اللي احنا مقيمين فيها سألنا احنا نهاردة لفهم المسيح ومركمين دراسي لا احنا عصنا طبيعة كرابين فمركم علينا رسم الموت لأن الماء كراب فقال معمودية فترسم علينا رسم الحياة فأصبح لنا حياة بعد ما كان في نموت، بقى فينا حياة يا سلام. انت من شفت السرق بين الموت والحياة شفت انسان ميت وشفت انسان بتحرص شفت الناس في رسم الموت قديت شفت الموت نهايته في الاوقت الزي وبتحلل جسم الانسان وبيدان الفسد بتاعه اه الموت فقط على هذا من ناحية روحية ان انت النهاردة في حياة وان انت النهاردة واخد حياة أبادية وان موضوع الفساد بتاع القبر بان موضوع معصر لكن من حقك ان انت تعيش حياة أبادية كلها ولا يغلبك الموت وانت مثلسع بالحياة فلابس المسيح ولابس الحياة وعيش بيها حتى لو ما تتحيثت والموضوع مش موضوع بسيط ابدا بالنسبة لنا احنا المؤمنين عشان سن نخطب بساطة وان كانت صمح لنا احنا نلبس المسيح ومتولد لنا وكل ناس جداد فلازم نقدر هذه النعمة وطريقا هنا ايضا طبيب ربنا يسوع المسيح لتسميلة الإنجيل اللي تقرأ علينا لو شعرات البيت وراء عسول هو بيسلم مخدموت بيقول له وكما رفع نيسى الحياة البرية هكذا انبغا يرفع ابن الإنسان لتايا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة بديدة لأن هكذا حب الله العالم حتى بذل ابن ابنه الوحيد ايه ده ايه علاقة الحياة انها وبذل ابنه الوحيد بالمعمدية اللي تتسلم مخدموت عليها قال له ان انا انا دلوقتي يعني قد موت دخلنا في موضوع ثاني جديد خالص الموضوع ده ان انت مش قادر تفهم ايه اللي حصل ايوه من فتره انا معلم الناموس قال له معلم الناموس بتصرا الناموس ده بالبساطه ايه الناموس اللي, اللي انت تعرفه تعرف فيه عن الميه في العهد القديم ايوه اعرف ان ربنا من المية خلق الانسان من السين والمية واعرف ان قال للمية ان هي تطلع مخلوقات ودببات تدب على وقل الارض واعرف كمان في العهد القديم ان المية هي ثلث نعمان السورياني لما غطس فيها يخفت في مياه الارض لأعرف بركة السلوان والمية اللي كان بيجي لها الناس المسردين ويكتن إذا أنت معلم للنهوث وده موضوع صعب لما أنا سلمتك النهاردة وقلت لك إن أنت لك هتدخل ملكة سموات ذي اللي مشولك من الماء والروح فالحقيقة يا حباوي النقطة اللي أرجم هي لا أجيب عن ذهننا بسيئة إننا واحد سعلا نعمل زي ما يكون واحد وخص وثاني يقولك ده واحد معرفتي نسان نجمة كينة ولا نسان من رئيس الجمهورية حاجة يعني يحتفظ بيها ويعلقها على خدره ويظهر بيها في كل مكان النقطة اللي اعاوز اقوله هنا ان فيه التباط بين النعم وبين الصليب يقول البولي كرسول وهو بيعاتب اهل كرنشا بقولهم هل انا هل بولي خلق لاجلكم انا باسمه بولك اعتمدتك هل بولك السلب عشانكم ثم ولا باسمه انت اتعمدتهم يعني معناها ان لو كنت انا بولك رسوله اتصلبت عسان ثم فاني العنادي ده باسمي فاني فيها علاقة بالصليب صليب والمسيح وعنادي المسيح فنجم انت قدلت المسيح انت اتعمدت باسم المسيح فقدلت الصليب في حياتك ده اللي كان المسيه هيقول في حديث المقدموش بعد ما خلص قال له سما رفع موسى هيق البريد والحيه المحليه رمز للصليب والحيه دي عجيبة جدا الحياه لجدت سعد فلما لدجتهم موسى عمل لهم حيه نحاسيه لها جناحها كده شكل الصليب وقال كل واحد يغص بايدين للمنظر ده السم اللي دخل جسمه من الحية يطلع على طول يطلع زي معرفة لكن ده سر علاج موجود طوض في الحية المحسية خطت الحية المحسية بدأ على شكل صليب قال هي دي هتجوع بعد كده تحقيقة في الصليب كل واحد عنده حية وكل واحد اللي ده جاته حية اللي وصل للحية المحسية السم يطلع منه على طول وده كان عنده عيل صغير ولا طفل يتفهم بقى من سمعه الوراثيه دي ولا جراثه حية تمام يمكن ابنه كده على كف يقول له بص بصل هنا يبص للولد يقول له بص, حية بص لها كده تفلها دي في حياه متحور او لو بيطلع كده الغلط يجي السم طالع منه على طول وهكذا كانت هذه الوسيلة الوحيدة الوحيده السم يطلع من جسم الناس اللي جارتهم الحياه عشان كده بسيط جدا إن المسيح النهاردة وهو يتلل يخده في أحد الثالث من يجيل يحنى يقول له المويضي لا يمكن ان انت تدخل ملكوت الله ثم تكفل في من الماء والروح لازم في من الماء والروح وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا كان بغى ان يرفع ابن الإنسان فكل واحد هو باثل المعمودية يدخل الحية انه حتى يوصل الصبيب بقى تعاهد المعنى فتطلع السم اللي موجود فيه والسم موجود فينا أخطر من السم اللي حطت الحياة لما لدغت شعبة مسراي لما لدغت شعبة مسراي كانت حياة عادية وكان سم عادي لكن الحي اللي في الجفن النهاردة هو سكال والسم بتاعها سم أعنف لأنه ده سم سكال وسم عنيف جدا يقتل بالجسد يقتل العقل يقتل فك يقتل حياة الإنسان ويكتد المحبة ويكتد الأخوة ويكتد في العلاقات الإنسانية ويكتد العالم كله ثم رهيب جدا عايزين يطلعوه الثم ده ما كن عزيزي بل صليب قول لي اندأس قلبانك قول لي انت حصل هذا قول لي انا فيه لازم يدأس قلبه صليب تلمع نتالي ده ما رفع نتال حياة نتالي فلانا عاوز اقوله لك النهاردة وهنتكلم على موضوع قديم بالنسبة لي فاحنا النهارده قاعدين عاملين كده في الكنيسه وكل واحد حاسس ان دي نفسه وممكن حتى اي واحد يقول له اطلع بره وده حقي ومن حقي اخس تناول كل الكلام ده اتسمع هقدر اقول لك ايه حاجه حتى ده مين ده المسيح وهو بيدي المثل بتاع فالعرص اللي عمله فالملك ليه ابنك فاللي ايه يا يوم الثلاثة البتاع البسر لان هو بيقول ملك صنع عرص الابنك يعني قادي السماوي عمل عرص ليه المسيح والعرص كع ده هيخصب ليه التنيفة هيجوز التنيفة وهيبتع فيها دمه عشان يصدق التنيفة بتاعاتنا بواعي حط النتل ده قبل قلب المسيح على طول وان طلعت احنا ضحين على الارض لان احنا بنعتبر الصليب هو الارض اللي عمل الباب يمكن خطبكم لو قد ما زراعه في سبيل المسيح تعالوا يا بنات سليمان انظرنا الملك سليمان لان شد لنصب الكره شنو مارك يا فرح قلب ف تعال عمل ايه بيقول جلس على تخته يعني جلس على الصليب بتاع تخته العرش بتاعه و من منحوت بالشميخه بتاعته ولونه ارجواني من الدم المتدفق عليه فده ينهار فالمثل ده بتقوله الشميخه في سؤال الاله فالمثل ده بيقول كده بعمل عرش ابنه فسال تعالوا بقى خلتوا العرص بقى وتمتعنا نحققه والثميسة دي بتاعاتكم والعريس ده منسوكم مثل عريف ناس للعريفة منسوكم والثميس هي العريفة وتمتعوا دي وعندنا في النصحية ما فيه انفطال ابدا فدي عريفت الى الابد هنا وفي السامة عريفت مات والعرص نعمول ليكو تخصيص فإنك ده تنسك تخلفت ما تبكت نصبها في العرش بس قلموا لي كل واحد من برد ويظهر انه في حد ورينه مين اللي هيكتوا نصبهم في العرش هل الجدع والعرض والعصر هاتوني يقوحش ناس وليسوا في الصرق والشياجات وانا ما بتأسفك من انشان ابدا انا عندي هيكتش العرش بتاع المرأة الخطية واللص اليمين والعسار واقصى درجات الخطيئة اللي حتتتخوروها هتفاجئ بحاجة خطيرة جدا لم الناس بيك ودخلها لأرض فبعدين هو ماشي كده في وسط العرض بل ملك بتاع ابنه بقى وبيقدم لهم ابنه العريض فوجد انسان ليس عليه شيء بالأرض قال له تعالى يا صاحب قال له ماذا مين دخلت؟ هنا معلجت من دخل الأرض قال له انت لميت من السارع ما ننضف من غيري قال له لا يا حبيبي انت خلص أنضف من غيرك انا حطيت بدلة اسمها لباس العرض ما حد يتوقع يخصها اللي هي المعمودية حد يتوقع يخص العرض ده إلا ما يكون لابس البدلة دي حتى ما لابسك البدلة دي فتتفضل تطلع برنا قال له فيه ناس أوتخ مني هنا وفي ناس خطاء أكثر مني قال له ده مش موضوع ده موضوع مقامل صاحب العرض أنا اللي دعيت الناس الوحيين وأنا اللي دخلتهم مش موضوع حتى انت عاكي فيه مما الموضوع دلوقتي موضوع انت لابس سواب العرض ولا مش لابس اط وطرق بره وحرم من الارض وكان نفسيه وحش بالنسبة لي رغم من الفرصة تحت قدام وارضة فانا بسلم منك انا وانت النهاردة هنسمع مع بعض موضوع عديل بالنسبة لي لكن هكذا ان احنا ملمومين من ايه من السياجات ومن السوارع الوحدة ومن الخطايا من رضاية لا يا ابونا انا متراجل للدرجات يعني كما انت تتصور اقول لك مرة من المرات تحصيه يا لنبي ربنا قال تعالى يا حسين صحيح الثاني دي اللي عمال تطفع بخور هو تصلي في جيتل تصلي الناس اللي بتصلي جيتل آه قال له هوا ايه رأيك تدول قال له اديه فيه قال في القوضة قال تعالى وريلك نجاسات سعب إسرائيل في الظلام كيف في الظلام عقلهم الظلام أفترهم مناظر من أكثر ما يمكن قال له الناس اللي من تبهم هلو عشان تشوف انا شايف ايه يا حكسيال وانت من تشايفه وشايف كل اللي الموجودة جوه فالحقيقة يا حباي احنا قعدتنا جوه في ميسا النهاردة دي دي تساوه كتير جدا فحنا متين حقنا يخص هنا الارض ده لحنا ملموين من السيادات ومن الصرق ومن حسد واحدة جدا لكن قطينا لباس الارض وبيقول لباس الارض انتم الذين خدعت قد لدفت من المسيح فزأت مع تنفل جيت لبسين المسيح فعزبحت إيجا بتخذت في الجرأة أكثر ما تخذت في الجرأة في الثمان قد تنفلي ده مسيحي وده جسد المسيح وده مبتاعي وده حقي اللي انا وقت سنفل تنفيس مخلوق منه هو الصليب مدوق جوه قلبك لأن مش حياة محاسية تحت العهد الأجيب لأن انتا تعرف أسراراً الصليب فالصليب في حياتنا ليس زي هو المعنى الوحيد اللي بي بيبقى تزيل الناس فان الصليب ده مصيبة او تجربة او حاجة واحدة والصليب ده هو بيقول عن المسيح وهو بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد فالصليب هو الحب المجسم الحب المجسم فالطريق هو الخلاص الطريق هو المعمدي وقال لنا الابناء الابن استطيعان ان تشربا الشاء التي اشربها تصطفي عاني ان تتعمد بالصبغه أو تصطبغ لان كلمه صبغه باليونانيه يعني معمدي وهي لما تترجم عربي تترجم صبغه او تترجم معمدي هل تستطيعان ان تتعمد بالصبغه التي انا اعتمد بها وانت تعملت تجاه شواء قال ده انا بذرقت دمه من فوق لتحت فالتليسة عالتليل اه يا ديننا احنا عندينا ناس في التليسة متعمدوث ودخل السن وزال قصهم ينيس بس التليسة اعتبرت المعمدات تاعتهم معمدوث دم وجاي اجتهد الا في لحظات ودخل السن بلت ما لاحقوث تعمدو قال اتفاية اللي اتعاق بيجي صاروا صديقين بالمسيح رب المجد اللي قال عنه ما اللي باكت محمرة أسئلة في الاسخاء السقلاتة والسكين يقول له مدى اللي باكت محمرة كل هدومة حمرة فاحنا لبسنا الصليب ولبسنا المسيح فأخذنا حقوق جدير وكيف كانت أخذنا الحياسة والثلاثة كل فرق بين الحي وبين الماء فرق كبير جدا الموت واحد في الناس مؤرس هو ما الموت دابت حياة وانا في حدانا حياة ليس حياة بك هنا قال حياة بدي وقال من يأكلني يحيا فيها وأنا فيه. وقال ان ليكوني يحيا الي الابد فاصبح احنا بالوقت واخدين تماما عيون لا تغلب الابد من الموت لا يمكن ان الامر يقدر لحط لها حد من هؤلاء الحياة دي هي حياة اباديلة ليس ما حياة اباديلة كل جاء اخدنا واخدنا مجانة واخدنا الدين السحقات واصبح مجدين نيه نقطة الاولانية اللي حد ان هي تتخذ بكنا وتبخر بيها وتبقى فرخان بيها جيد حكي كده بولت لما يقول كل ما كان يرق حسبت لسايا لسايا المسيح عشان انا كدت المسيح إذا كل حاجة دي بعد كده بيت اصبحت مسائل زي ما حكيت لك على الفت المال كديس واللي قال بعد ما كدت المسيح كدت ازاي اعيش من غير ما يكون ليه مسيح لما انا كدت المسيح اصبحت ازمة من كل شيء لان ابوني آدم هو اللي فقر نفسه من نعمة ربنا جان يقول حديث أثناثي كان جاني جدا فطأر نفسه وهو اللي حكم على نفسه بالموت وهو اللي طرد نفسه من النعمة اللي كان عايز فيها من الجنة هو اللي كان حتى يام الحية وخلى السنة فتحها يدخل في قلبه وتمال قلبه بالكبرية بالغرور وقلب كثيرة من الله ونيسي إن ربنا هو اللي يكون النعم دي ومن وحثه أذكر أنه هو ممكن يعيش بذات منفصل عن ربنا، ودي خطيئة رهيبة جدا أن الإنسان اللي لبك المسيح واعتمد المسيح بإنسان أصبحت حياته هي المسيح فيه لا أحيانا بل المسيح وحاسب وثيل النقطة الأولانية ديك لكي تكون موضوع تعملك واعتجازك وفرحك في, في, في السمراء طيب أنا اللي أخذت النعمة دي. اعمل فيها ايه احفظ عليه وده سلام المسيح عن القدموت قال له يا القدموت المولود من الجسد والمولود من الروح. الروح قال له يعني قال له لما انسان جزان يعمل اعمال العالم والذي يسميها برضو هنا المسيح اللي للمقدموت اعمال الظلمة لا ما لاني لأن ده أصل موجود من الجسد فأعمال الجسد ظاهرة حين أقول للرسول زنة عهارة نجاسة سرفة قتل إلي أكره دي أعمال الجسد لكن لما نتولد من الروح نبقى روح اليوم نرى إنسان مثل أنت لا أعرف المسيح خارج أي أين أنا أريد أعرفه كلها قلت بقى ده كمين اللي هيكون يعني يعرف المسيح فخدله كان الثالث من مقدموش وراح عامل لك امتحان فيه راح اراود ثاني يوم ورجع قال لي اما الراجل مقدموش ده مبيفهمش بيقول لي بس والكلام ده قال له ربنا بيقول لك تولد من فوق هو يقول لي اخص بطن امي مين من فوق يعني يبدا انتم دي دي افكاره جايه من فوق واماله من فوق وحياته من فوق ده موضوع مش سهل ليه حق الراجل ده ما يفهمش هذا يقول سبب لان انسان عايش في المدين فما تنساش ان الذات بتحت الانسان اللي تتسلم عنها من اراد ان يكون ليه في ميزان ان هو يطلب ذاته ما تنساش ان الذات دي مرتبطة بالانسان العطيق فعشان كده يخلعها صعب فالذات دي مرتبطة بالعالم هو برأيس العالم وتحب تاخد من العالم وتاخد مظاهر العالم وتصرف خلينا الصرحة مع بسي هي الزجاج دي اللي دايما ما تتبعتي من العالم أبدا همال إيه الجديد منهارنا الجديد اللي كنت أخدت أنا المركز الكبير عند المسيح ده لازم أقدره أنا مولود من الروح أعمالي بكل روحي أعمالي الجسد ياضح وتمر الروح محبة وفرح وسلام وكل أنا ولوك وإيمان وصلاح وطهارة ووضاعة وتعفف دي ثمر الروح بخطة انا اتوالك في حقيقة الروح تباني في حياتي ده منحدة والفرق والسلام وطول الامان واللط والصلاة والإيمان والوضاعة كان وديها والطهارة التعفف دي قصة صبعية حتى الكتاب المقدس من صديق بالروح يقول لك دية اسمها ثمر الروح يعني خلى الأولانية اسمها اعمال الجسد لأني دية الجسد بيعملها لكن دية مفروض ان الانسان اللي من حياة موجود من الروح حياته تكون مستمرة وطلنا على الحاجات وطلنا على الحب وطلنا على الفرق وطلنا السلام وطلنا طول الأنام وطلنا على اللطف وطلنا على الوداع وطلنا على التعاطف أيش أنا من فوق؟ خمس نجموك طب والخسارة النجبية في العالم الكل كل مكان لي ربحة فالمسيح نسائل ف المسيح نهاردة بيقول لي من قدموز لاني قدموز الكلام ده محسابة لانك تتهمب بعدين تتهمب ما تلتاك إن القدموز ده هو لنازل المسيح من على الصليب ودفن وصار الميزي ثلاني ما تلتاك إن القدموز هو الوحيد اللي دافع عن المسيح في مجمع السنهجري يحتج على صلب ده عصرهم تلميذ قال له يا نقبلوك حد لك سر له السر ده قال له ربنا فيه قال له السماء قال له طيب والملايسة في دمين قال عند ربنا من السماء قال له لا احنا هنا بنتكلم العسل لازه احد صعب الى السماء هم تعرف السماء لازم من السماء اذن الانسان الذي هو في السماء يعني بكلمة في الوقت يا مقدموس هذا السم بي المسيح اللي بكلمة في الوقت هو لا وقت يعني هو السم صعب من السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء يعني بكلمة مقدموس أنا السماء في الوقت أنا بقول صعب يا رب أنا دا صعب لقيت لما آخذ روح ربنا وتلبس المسيح وتعيش الحياة الجديدة تبقى انت في حضرة المسيح بالسمراء انما كنت تقول له واحد ان اللي بيكلمك ده هو دلوقتي هو في نفس اللحظة دي في السماء ولا الكلام ده مش معقول ايه قالوا المسيح ايه ما اسمعين قالوا انت لسه كث حاجة من الان ترى السماء مفتوحة فملائتك الله يسعدون من رواحه وينجلونه وكان زمان الاول وبعدين اتعادوا ان احنا فكرنا باستمرار ان الملائكه بتيجي من السماء كده تنزل من عند ربنا تنزل علينا وبعدين تصعد تاني ده الوضع الطبيعي للملائكه لكن بقى بيتنوه في موضوع جديد ملائكه السماء دلوقتي السما مفتوحه والملائكه بتتصعد وتنزل بحيث تتصعد وقال ما كانت السما انا رب السماء موجود على الارض والملائكه تصعد وشوفنا لقدموك اولانا اسمعين دلوقتي ملائكة تصعد تبتدي من تحت من هنا تبتدي لان المسيح اخوة المسيح معانا دايما احنا اللي لبسنا المسيح اصبحت الملائكة تصعد من عندنا احنا اللي المسيح حضر بجسد ودمه على المذبح اصبحت الملائكة تطلع من عندنا ابونا في اخر القدس يقول انا لاك هذه الصعيدة اصطاعد الى العلوة وهذه تصبح اصطرنا امام الله فالملاكي هي يواخد التسبيح دي بتاعت السعب وبتاعت الزبيحة ويطلعها الحق فأصبحت الملاكيه تعيش معنا تعيش معنا ليه؟ ملاكيه ما تعيش تغير مع المسيح الا هم لابسين المسيح مع مدير حسنه كان ليه حق المسيح انه الراجل اللي ما كانت عليه داخل الارض ما كانت لابس المع مدير ويطربه ولا اللي ويطربه ديه يا قشوة والذي بعده خدا تاني ذا سهلت قسوة دا المسيح قال ان انا سلوكم حتى تقلوكم ذا لكن ما سمعناها للسرطاء اذا تاني يا حبائي النقطة الثانية اللي بأشتك عليها اذا كنا احنا لبسنا المسيح واخدنا المسيح والملايكا بتصعد من عندينا بالصلوات والصلبات والمسيح هو السين قائم زي ما قال في وسطهم قائم الذي لست تعرفونه دا يوحنا بيقول على المسيح قالوا من دا قال ده ربنا فكيكوا انت في حاجه دي الناس التتيسات في ناس التتيسات توقف في الفاضل نعمل ايه نكون امناء ازاي قال المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح ما تنسوش الايه دي واللي تولد من الروح فعلا يعملوا اعمال الله بيقول كده اللي مقدمه هل لان اللي مولودين من الجسد يعملوا اعمال ظلمه ويعملوا اعمالهم ظلام الناس اللي مولودين من الروح يعملوا عملهم في النور لكي تظهر انها بالله معمولة يعني العمل اللي يعمله بتاع النهاردة يظهر انه بالله معمول انا لو عملت عمل وشوفت عبرات حتى الناس الكويتين يقول ربنا يقدرت على الكير او ربنا يستخدمك العمل الكير ده او ربنا يعمل بيك شيء فالمسيح النهاردة ما بقاش يعمل يعمل كل شيء لكي تظهر اعماله في النور انها بالله معمولة وده مكتشبه ولا حاجة ده يحساس اللي عايشه لان قلت لك ان هو اخذ في المعمودية الصليب فصلع انسانه العفيق ولدك الجديد وحنا يا حباي تمامي في النقطة الثانية دية لازم نكون مظهرنا مظهر المسيح يرى الناس أعمال في النفطالحة ويمجدوا أداة المسيطة في الحكاية قال أصلحنا دعينا أولادك وانتك منا وما لا نحن واللي تعامل في المسيح هتعمل فيه إنسانه فتستهدوني فسيستهدونك وإنسانه عمل في حاجة هنعمل فيك نفس الحاجة ليه كده يا رب قال عشان أنا وأنت بعين واحد اضبطوا جسدي واخدتوا جسدكم واخدتوا منيك واعقدتوا الليلة وروحكا تنفيكم عشان كده يا حبائي اصبحت اعمالنا يات مسجد ابونا وفي شيء لابونا يات مسجد ابونا ياتسيء لابونا يرى الناس اعمالكم الصالحة ومسجد اباكم الذي سموات المولود من الروح يا حبائي حياة الروحية كانت بالتمرار في النهامة والصلاة والمحدة وفي عمل صالح او اعطار ببب حياتك اللي انت فيه نقولك ده قد لبسكم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خلقه. ففي حياتك جديد مستمرة حسب صورة خالقه فإحنا في معمودية اتوالك فينا إنسان جديد هو المسيح بد ان حياتنا اللي لبسنا فيها المسيح تتجدد يوم في يوم وكل يوم تبقى جديدة وتظهر الملامح عاصل مش كده ساعات لما تلاقي عين لسه مولود ده قال يومين وثلاث قلوة ده سابه مني ساكله ايه دلوقتي قلوة ده لسه الاصل هو ملامح مستودته بعد اسبوع تقول اه ده في ملامح سايا يوم ابوه بعد سايا يقول سرق عنيه يعني ابوه بالضبط بعد سايا تقول ايه الاسف قرصه ساكله اذا كل ما بينمو بتتجدد سرطه حسب سورة أبوه ويوجد تتجدد سورته حتى السورة الثالثة فالمركز اللي احنا واخدين المهاردة في المعمودية المفروض في التجديد المستمر عياتنا تمه بالمحبة بالصلاة وبالبعد عن السرد وإن احنا نكون فيه ملامح ولاد ربنا وتعلم كده نكون كده في الزهو والصخر والسرق والسلام لأننا اخدنا عطي عظيمة أصبحنا مولدين من فوق وأصبحنا لنا حياة أبدية فأصبحنا مرسلين بال